بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين أما بعد نقدم لكم صوت القارئ, بصوت القارئ. فواز, الأسد. فواز الأسد وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون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 الف را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله ان لكم من وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِكُمُ الْكَذِي فَضْلًۭا فَضْلًۭا وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبل أيكم أحسن عملاء ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا الذين, الذين كفروا إنها ذاا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمم معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم, ليس عنهم. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بِهِم بهم ما كانوا به يستهزئون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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُحَائِلِيكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ أَيْ أن يَقُولُ لَوْلَا عَلَيْهِ كَذُلْ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما أنزل بعلم الله فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم فِيهَا فيها وهم فيها لا يبخسون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 وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فمن كان على بينة من ربه ويئذله شاهد منه ومن قبره كتاب موسى ومن قبره كتاب إماما ورحمة. أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَمَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَوْ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤْلَئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ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 يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يكترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اقبته الى ربهم واخبته الى رب اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعماء والصم والبصير والسميع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 انهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردهم فلا تذكرون ولا أقول لكم عندي الله ولا أعلم الغيب.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 وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرّب فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأن تأحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك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 فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا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 قال إني أشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ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 نَجَّيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِن عَذَابٍ عَلِيمٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عليد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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وَآتَانِي منه رحمة فمن ينصرني فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل, فذروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب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 فما لبث أن جاء بعجل حنيل فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خِيفًا.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 Surah Al-Fatihah فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشَرَةُ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهُمْ مُنِيبَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيِم عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نَّسِيءَ بِهِمْ وَطَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قَوْمُهُ يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا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 ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبحسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أن عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن تر كما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إن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 أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستو ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم وادع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 لِبَ وَرَقيب اني معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه نجينا والذين آمنوا مَعَهُ برحمة منا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 نُرِيهِمْ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقُودُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله فَمَا آوَنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا يَأْتِ أَمْرُ رَبِّكَ وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه أليم شديد إن فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمْ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إلا لأجل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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وامم الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها خالدين فِيهَا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكُفِ مِزِيَّةً مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَا أُهُمْ مِنْ قَبْلٍ وَإِنَّ لَمْ وَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَيَرْمَنُ قُوَّصٌ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَرُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ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 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ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 ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وفي الختام نسأل الله أن يرزق القارئ والمستمع الأجر والمثوبة الهندسة الصوتية والإخراج الفني أبو أسامة, أسامة نبي المنصري صاحبكم من التقديم علي الغامدي ونستودعكم الله على أمل, يتجدد على أمل يتجدد وموعد بالجديد غير محدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته